قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء للاه من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عريم بالظالمين